الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي صلوا ويخشون ربهم ويخشون ربهم ما يخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقام الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سر وَعَلَى نِيَّةٍ بالحسنة بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّةٌ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 بل لله الأمر جميعاً، فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذين الناس جميعاً، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف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 فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها